يُؤْثِرُن مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ لَكُمْ رَسُولٌ لا يُبَينُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذيرٍ أَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ وإنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم, وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يَا قَوْمِ دْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ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 وَإِنَّ لَن نَّذْقُ لَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وَلاَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن عَبَدَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم